وَأَنكُرْ أَخَاوَدٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُفْكِنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَفْعَلُونَ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اد الله وابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما ولكنني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا استقذل اوديتهم قالوا هذا عارض بمطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اديب بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم